وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هم الرَّاشِدُونَ فضلا مِنَ اللَّهِ ونعمة وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم. وإن فتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فا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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ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 وَإِنْ تُطِعْ الله وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا إِنَّ الله غَفُورٌ رحيم إِنَّمَا المؤمنون الذين